İNNA ÖNHAYNÂ İLEYKE KMÂ ÖNHAYNÂ İLÂ NÛHİN VENNABİYÎN MİNDÂDİH VE ÖNHAYNÂ İLÂ İBRÂHÎM VE احاط ويعقوب والاسباط ويعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود الزبر رسلا قد قصصناهم لُرْسُلَ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وكان الله عزيذا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ''İn الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ''قد ظلوا ظلالا بعيدا'' ''İn الذين كفروا وظلموا ''لم يكن الله ليغفر لهم ''ولا ليهديهم طريقا'' إلا طريق جهنم.